ولو آمَنَ أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أدا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون قربت عليهم الزلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب